بسم الله الرحمن الرحيم ألم <سؤال> نشغط لك صدر ورقنا عنك وزرك الذي يمعوك وضهرك ورقنا لك وركرك وإن نبع العسل صحيح وإن